انا بقى هقولهولك يمني اخذ فرق خلي بالك معايا اللايف سبان ستاتيج ولك النهارده الاكس بي 2702 ده دو بق شغله اللايف سبان بتاع الكونصور لكن السوق دلوقتي مكتول معمره 3 سنين 3 ني دارباوند اللايف سبان ايوه عند شواته يقول لي؟ أنا قلت لك أن تكون قد؟ أنا قلت لك تسع برؤية شب؟ تسع برؤية مين فيهم برؤية المعصور أو تحق اسفوك تتوائي لا تسع برؤية المعامرة لا تسع برؤية المعامرة ليش فترة ضغميرة لكن الثاني برؤية التميين الحاء بتاعته 6 ده قران هنا ودهم بيقول لي نور قوي لو قال لك الامتحان في رشيد ب 200 قدر طهارك عند قدر سورتك واضح ان انا بقول حجر كذا ليها كمري دي بقى واحد نور غير سخن هنا اكتوبر لحظه تعتذر سوري امتحانات في الرابعه بيقول لك لازم تعرف اسامي بيكونت ايه عشان تعبد بيقول لك الحاجه اجراءت اسامي اللي بنتعرفهم ضو اسمه جيرماسنتر جيرماسنتر و اسمه انسول اكسوز ماتى اللي اسمه هيلوما هيلوما ده ممكن ده ثلاث انواع طبعا هذه اكس جيرماسنتر إنه سمود حانوها. لذلك كان بأسالين لأنها تقول لك إسم الغالع عام لأن تكون هناك. السلطة هي العباد سلطة بين المعين والدائها. ما اسم أردس. أردس ما اسمه أولي نظور السلطة. أولي نظور السلطة. الأردس أولو حق بالأورنصدورة سأقول لها أحد أو والمطولة دي اللي ما تيجي تسمى الألبس تسمها فانجر لأنها أقولها إيه كابتال إيه كابتال بالضبط الأورنصدورة تبدأ لها تسمىها لأوبل لأنها أقولها أو اللي أقول أوربل هاية؟ والألبس فانجر دي إيه بالضبط ماشي يامع؟ اهه انا حاجه تمنني من الارجس والاورنثودول مين اللي اسمه غرز اسمه غرز الارجس والاورنثودول اعتقد اورنثودول ده اسمه صعب يبقى اسامه ده صعب الغرز ده غرز ايه ولا اورنثودول لو انا سكت لك ابرام جميلك ابرامها تصحى زمان شويه غيرس. لكن الارجس اقنوني بالانفوتس ما بيكنش اي امراض الموجود عبدالي موجود. موجود شلقة دي نحن قابلنا. الجلال افضلها في الطرقات اللي من الارضة في القدرس الأولى متى التفكت لتعرفتين في السنة. بعيد؟ اللي اسمه غلث غلث من الا الامراض اللي اسمه سهل بعد اللاكسن اي حالة. طيب. دي الانواع متى في التفكت سباز التباعين الحكواز اول الاسنة بتاعتنا. تعالي الارض بطاعتهم انا ما هنا الارض عليها كبريتا يليه بجازه بجازه الى اللي جنين صراع هارض ارصوم يقول لك في الاعلوم تابتوا لهم التابتوا لهم التابتوا لهم بروتولي من نوع ازاي العضل لعنى هنا الارض وصف التابت لهم بروتولي ونصدق الارض ازاي اربعة رؤية اربعة رؤية مين هاد عند السيطة؟ مين عند البسطون؟ مين عند بلد الله عنه؟ أكيد طبعاً كل محطة على الأهلاك شكراً جمعاً؟ سمناها هادة اللي يعني عليها غادر سيطة عليها طاشر سيطة بلد وميزها البسطون لأهلاها بالله عندها بلد الله لأهلاك So the ten hands will not go into my heart and negative my soul. Why? If I am that student, the student will not go into my heart and negative my soul. And the heart will come over, that means spiritually, in the one-off. What's in subjects? ده بتاع صكتي ده راقي ومظبوطه يعني انا قدامي قومه تغطيه وناعمه ايه نض الثوم تمام وماتخافش خالص باي حاجه ها نقول لدرجه ما شاء الله ولا فيها خرب ولا فيها خرب بالراش ولا فيها سني ده ما فيش خالص مهم جدا جدا جدا التبول موجود عندك في الكلى الكلام مع نفسي وادي دغمه قدام مره جايه ان شاء الله وانا جايه ان شاء الله حتة الدايره الساعه 3 يعني انا هعملها رينجنج وهديك ورق بالاصدار اللي فيها ها اشرح فيها دي في يعني معنى الكل لو فهمت وهديك لماده تعملي يبقى انت جوه في هذا التراكم الميديكال فورمه شاركه حاجات تشتغل يعني نقدر تعملها التكس راعد المركوليش راعد الـ الـ تاني حاجة ستنهين عاقون ادخل المجد من المتورتر المتورتر المتورتر ما بلدلتها ليه؟ بلدلت القراب ليه؟ وذا ايه القراب اللي وجودة عالتال؟ وجود عالتال؟ وستطر قريبا؟ الناس لو عندك كلمة في البيض حضرت النظافة في الوقرار اللي عالين الوقرار دا لو عرصت ممكن يقل لك 20 مرات ومدل الوقرار على الكلمة مش يعمل للأوراب ذا لها لكن لو عرصت انت يجد لك 20 مرات ما تفضل الحاجات اللي عنها لك بمزاجة في الوقرار كل عام لك هكي الصدم معين؟ الوقرار داعي في الوقرار قول لك الهارد ده الهارد ممكن يقل لك ريكيتس ودي كوبي ديج ممكن لك ريكيتس ريكيت دي بس كده فاهم بتزور هاخد واحده واحده ونكمل لحد انت وعرصتك تعمل لك ريكيتس دي يعني ريكيتس يعني Ая, ауле дитя немець, ісму Рокти Маунтен Спотет Фиба. Товеренський дитя Рокти Америка, Рокти Маунтен Спотет Фиба. Ісму дитя бачила, Америка Спотет Фиба. Тобава, збернулася по-друге, ада бачила организація. Ісму Рокти Сиа و بالتنس يدينا ما تطفل بوالجلدك وجوع عضلات جسد الصغيرة قد أعلى ومالك راقشت في اسمه الضغر الضغر الضغر إذا جسمك فيه ومضاجه في الصغر في بيتيك يلهم رجلس طوال كانت بيطأ صغر فيه خبر وخطر الضغر عندك راقش دين على جسمه رجل إثنان داعهم إذا يأخذوا الضغر كيف قلت اسمه مرض أولا كريم Rocky, mountain, spotted fever. When I'm beginning to spot a dream, you are not very spotted. Not of the, not much. It was spotted on the top of the feeling. In range, first again, in range, as it's spotted. In high homograms, it's spotted. You the memory. You know? It's spotted. Because from who spotted the dream, I'm saying, of the dream of the Spotted fever, it's a deal I am the fever. وهم يستيقل من ايه؟ سيبر ستين ريش عنده ملاجيك إفقاط مثلي ترابشة في بصدهم يولا تعليم ده أول كتسة بريس ده على بطاية ثانية كتسة يتدين اثمون واتون يسيبر واتون يسيبر واتون يسيبر يدين القرنة من دوبة قرصة انت خلق الى كتسة من نوري ولكدس يكون اوز ولكدس دي يأتي دعمل لك ألصف والألصف دينا بالكدس ممكن بالله ست شكور على دخل اه ولكدس دي يأخذ بعضها وطين مش دي مش دي مش دي مش دي مش دي مش طهن للرجل اللي انت موزين عندك انت اللاغن الانترانيشن تنظر جاء سياتك عندك حين مكانت عارفة طبقات في فيدك والزنة اللي يكون عندك وبالتانه دوار موحوظة عدد التحردات في الوصف وفراصة فرنجلر لنجوان الاسموزة في الناس التجاوز وبالعياني عنده قطم الفيبر, الفيبر. قطم الفيبر عنده قطم الفيبر عنده ألسر مثل الألسر عنده طبعا روجينال انتبوناي في جانب المشاوز فده الواعي من عدد الزائد بكولي كتساً بزيزين دول Pine viv 유튜브 wasn't left in the zone and the three modes of protection se pres Sacred opens so that Rāsam have to protein in the kro sun If there is another handy Senešці曲 一上 filters Ṭāさ طريقه يقول لك ترانس او دوله الكبس هو ترانس راسه زي المره بتاع راسه فريه عادي راسه فريه عادي ما في ده يكون ايش لك الدراجين لاحظ التثين ده واحده تطلع عندها فرق معين اوريجزم الترانسبلاتيم دي في بتاعك تعندك بعدها انت بتنزل يعني قاعده نبتدي من طريقه في طبعا على فكره كنت علمتك خارج منك الجنب قوي جاي بنرسم دي الخطه بتاعتها والخطه بتاعتنا لما تطلع حضن في عضله بعد كده متبرد جوا الاورديت جبته دي اللي هو القيام المعرفه يديها نامس و لذلك انك لو عدك قراضة واحدة ارا صبا وانت عليه قالت انك فرازات فاز لنك ميكرو بجانب قراضة واحدة بس ممكن تركي او جانب لها الديان منعديلة بعد كده تتقلوا للناس بتاعها كله اللي تادي دعان ساقوزير يعني لذلك ان تجي لك قراضة بعد كده تنقرصك واول مرة قراضي دور صحياتها ودخلك او جانب ده او جانب لها مين ده او مرة دور صحياتها تنقرصك مين دي لا كوارتاله مرضها الضغط انت بالنسبه لك عادي ازاي طب اا لما تروحك للطبيب قالوا 40 عامه وجدل كوارتال ده, ده اصلا عشان ريك الميكانيك ده بالذات ورا ضغط فانت كبني ادم هما اللي بيغير المعدل ده فايل او كده جدل كوارتال ده يعني عشان هي عسر ذاتها يعني وده ازاي ممكن نعمله دي اضطرنا كوارتال دي اول مره بنصح مال انكم كسر تلول جائلا انه جائلا يقول لك الرجل بتاع القراغة مستومة تتاغذ التعبير الفخاء الرجل بالبطنة اسمه كوبسة الكوبسة هو الفخاء الرجل بالموت الكارك ده جندي منه سيكريشن جندي منه فلول سيكريشن السيكريشن دي ممكن بالدوار الورجانيزي عضل العضله اللي بعدها الاورجانيزم بيجدد في تاتره بتاع زي النسيج بتاع ممكن يكون عندها الكبسه ديزلتس بتاعته راس الرقبه بعد ما تقرصك دي بتمشي على جند ابلعه في كلمه الدخ اللي عملته والاورجانيزم بيدخل يعمل انشن فكشن لويت اوكسجين لماك اول مره تدفع من ترانس اورجاني على كمب لون دي حاجه كده لا فاكر انك كان كان ايه يعني كده ما ابقى ان انت لازم راجع من لك افضل حاجه تستعمل لك طول التكه دي فاكرني الثلاثه اللي قلت لها خدمه هكتبهم تمام برانا معنا ما بكره تمام ايه دي بتطايش Vai на самартак dyefsка вівінна Я хочу просив добавити таку... Довологained,restrial YouTube badin. пішстав� нельзя сказати. Пішов sc spindельно. О put itu? Put ambitiousnya 300、「cabine1. lak? Ber <beef> media 40 لكن تجمع معلومه اسمها التجمع يجمع ايه في كتبه الخطب البروتوكول والديكتاتور والمجالس الكتابه فيستانيني مثل انهر من الاقسام بتاعت معاه في كتاب لمورا هتظبط تظبط دي ذات معاه في داخل بعضها اسمها التجنن ممكن تتحدث على ان ده غير غير ها ولا طب بالنسبه للمات كده في ما انت ماشي تجمع ايه اللي تعملها كده طب تجمع عناصر انت اي ناحيه كده بتجمعها ممكن في اتجاه طب طب انا جمعت في الاخر يبقى هتبدا تعمل لكوره كده دي تعمل لك مرض اسمه نيو فيبر حممر كيو مينز لاك ومن في كده ممكن تموت الناس يجيلهم كبرئه ويموت منهم هيمونيا عندك طوع جامد جدا لانها بتدخل توروسك مراده وتدخلك كوكسيلا برنيتي بالنسبه ليهم كوكسيلا برنيتي والكوكسيلا شكلها بيثير رص نظام الدرايفرز اكثر فبتكمل بظروف اكثر من البروتين طب قايه دي جايه لنا بقى من الحمى السديديه لوقت لكنه جديد inhalation of dry needling objective after the inhalation of dry needling should be valid and it's not that manner ورييك شباب انت جامد انا كنت كده عارفه كده طبعا هنا في حاجه برده عاده اسمها خامس وفيريان ودي بنعملها معانا في الصاغه لو بصيت في الصفحه الثانيه اقول لك نقول لك بقى دخلنا بقى في الدكتور الجزيل صح احنا دلوقتي هاخد دي بقى ببتدي تجيلي مرض الكيتشن دي بكتيريا فطريه ده جنس بكتيريا من نوع البكتيريا الحراره ها الكيت دي ايه الكوتيلا دي, <ة> دي, <ها> دي ايه <Canadully> <Okay>. ها بكتيريا بقولك لا احنا اتبرصتول بقى معلش قلنا اهم بقى في الايه البكتيريا دي بقى فده ما نعرفش ده ايه عارف ده معنى كلمه ده كده انا اما انا في الاول انا خلنا بقى في الايه تفسير الاسم بيقول لك مرض اسمه بوليريميا بوليريميا عشان متوليريميا لان اسم الاورجانزم برانتسيلا برانتسيلا برانتسيلا تو ده اللي بيسبب البوليريميا لو هذا البروثا بوليريميا ده تدخل جوه الجار هتعملك الفطر في الزرعه تعمل لك برضه في الريجنال فيرايتي الله يسمعنا كلام ده كده هناك في صوت الستيبس والكوينكس والسطح ده طبعا كده قطاعات مودل ديبشن ميكانيزم نفس التهذا اللي احنا عملناه برضه في الباتمتين ده لو حتت فعاله تعملها عليه راسيه ولما تيجي تذاكر في دارينيا هتعرف اسم الاورجانزم هحط لك نماذج لكن كلينيكال المود اف ديكشن هو اللي انت قلته انت والله ضد ده حضرتك عندك باروكي تجدي باروكي سبيرال ولا قاي ولا دما هنا بقى ها هو بكتيريا صايره باروكي باروكي تجدي عندك فرق في اللاين جميل ادينا فرق في اللاين دي دي ها؟ <تصفيق> <ما؟ تصفيق> فعلا فطر في, في, في مدينه امريكا فلاين معايا فطر في مدينه امريكا اسمها فلاين 381 مستنى مش منسيه سنتيه ليه لان نفس الاسم مدينه فلاين في امريكا 381 كانوا يرتبوا ويراصفوا ودا خلاهم بورليا بره بل... من نوع من الفطريات بل... اسمها بورليا بورليا برنسيا كونترين أوريليا برد دور فريس أوريليا برد دور فريس تدخل تقبل لهم أرسرائيس في مكاساية يسكن يموتون مكاساية تخيل أراضة وقوطة يتخل لك أرجانيش بما ويبك يجلون مكاساية يموتون وحين كده السنة المشنسية او لك سنة واحد وثانين في مبيه سلايم عاصف بهذا الخضر كانت فليش العدوة عندك بايت كل اللي لايه بعد كده بايت وقلنا الثلاثة فرد بزيزة كل راضو وطيك فيبر كل راضو ايه كانت امريكا ما عارف يعني قلنا روكي قلنا روكي قلنا اللاين كل راضو قلنا في كلاب وراك عادي يعني ابتدخل البيت كلاب نصف برعدين ونصف برعدين ونصف برعدين يعني واحد قاعد كده مخلي التمعيه لا مخصوص اضربع كلاب واثناء عنده عادي برعدين ايه ايه ايه طبعا ده كان قلقان على ردك في منطقه العربي انا عندك كلب بقى خدك الراجل عليه يظهر الراجل موجوده عليه ويبتدي ممكن سابك في الارصاد وكده في باله وشه طبعا مين عارف والله ده اكو بارا جديد عنده نوع اسمه كولورادو تيش فيبر ثاني بارا جديد عندك اسمه وايره انتفلايت انا سمعت بارا انتفلايت كتير في دماغك قولت ذلك كلمه بارد اخبرت بارد كويس انا هتعمل لك مرات كتير يبقى عندك 3 بارد جديد هبقى يقول لي كام بارد دي خدناها قبل كده بيقول يقولوا بتاخد 10 جنيه هو باع البارد الجديد وخلاها في غير الثاني كلها 400 ولو ما قدرانش عبد ذاكر الله من قلبه خالص بيقول لو رضيت يعني تعمل حاجه ها هو مره دي There is a poetic sequence. Take those character of переход. A place of character. Take those who hit the imaginium. The animals that need to put Never mind. Had This is a Hitman. Please look at البرنت هات المره مصدر عندك اسمه مصر. اللي هو ده في البيلر في البيلر في كل المعاني المعاني دي ده هو ما ده هو ما بعد كده يبقى ده مش اي برنامج طبيعي هو ده كده هو ده كل المعاني ده ولا في حاجه غيره بعد كده انت السيرفر اللي حاطه ده المعرفه 360 يبقى لو خدت الباكد كله الاول هات ولا نفسها تفضل حتى مصر حتى تسمع بس كلهم ربعا بجيلا عندهم باية كلهم ربعا أجلات الجيام طويلة أول حاج ما تجيب إستيقى لا تفضل القرارة اللي بجينا عندها التقرصة فلنخلت متوضوة اسمها بابيزيا بابيزيا دي التعمل لكم مرض اسمه بابيزيو اسمها دا أخطر من غلاريا وها مرضي قصير من جنوة إن شاء الله جمع كتابك ده اللي هو كبير جدا يا دكتور جامد انت ما تعملش انا بقول لك دي بقى لما عرفت كده الاسئله بتاعتنا على خاطر انا ممكن اجيب لك نتائج سؤال مباشر اقول لك ايه ميديكال امبورتانت مثلا عشان يعني تعرف يعني مثلا ذكروا في الصرفه هاتوا درس لا احنا فاضيين كده بقى عاوز تكتب كده كويس نقول لك ايه اللي بيحصل في هنا بتبقى اكثر هو طب طب طب انا بقول لك كل ده بيتردد جديد في دماغك اكثر هو يبقى انت ذاكرت المنهج بتاعك كله وهكذا موضوع من دماغك يبقى انت في الامتحان جمع لك المنهج انت تقدر تحفظ جزء من المات الاخر بقى ثم ثلاثه عشان جنة الحلسة دي نعملها مراجعة واجمع هسيبت اسبوع كامل ده كانت كلام الفرغ اللي خدناه قبل كده في <تصفيق> البورس دي انا خدناه انا مش هامل وقت من هنا اسبوع كامل هسيبت بس تجيني نجمع مع بعض ايه ده انا عملنا ومي لجنة البورس دي فاردس ايه تقرصها فان ده اتخلق مرض ده اتخلق الورجانيزم لكن ممكن تبقى حمينة الهارتين بيئة، الوراقون فضيلة ورسك ودخلاتهم الجنازة، ما تعمل لك إيه؟ من بشير لك بس ورسك وشير لك، تعمل لك حرب معه الـ Take Qualicies Take Qualicies، بشير لك تقرير إذا بيطلع توكسن، والتوكسن ده يقول Heftle Neuromancer Junction أحمد الظلامة أكامها الـ Neuromancer Junction ده في المع عشان الدنيا تطلع طيب الصغير الصفات بتاعتها كده نوع من البارانسيز نوع ايه ده اكيد البكتس طبعا الكتون الهيدونيك بلاس البارانسيز على حسب كميه التوكسين اللي داخله استخدم مولتور بلاس البارانسيز بتعرفت في ايديك اذا وضعك في مودل فيز بكون دراعك كله متشول راسه تجيب لك رجلك بالشكل ده بكل مبالغه في الكلام بيقول لك ممكن تنتج الفراغ في الكليه ليه؟ هو ده بقى ارث الزراد ليه دي ميتوبس اللي هتدخلها يعني بعد يقول لك ممكن الذنب عليك على الكليه وايه ده هي تعمل تجمع عليها دول ويطلع ثلاث توكس جنبها يعمل لك في فراغ في الكليه انت عشان كده اديك بوك نصيحه في البراكتولوجي ودا كده لو انت عندك كلب في البيئه ايه اتمنضى بالتالب من القراض بسيط في القراض كده بقيدك كده جامل كده دعا بسيط جامل كده هيتنمتز منك و رفا يشيل لك بقى من المتزل هيشيل لك اتبعي لك بقى تقولك ايه تتقولك دعا تتصير جنز لك بشيط انت بقى احناين عم تتشيلوا معايا بسيط بقى الثانوك بتتعامل مع الكل بسيط بقى الثلاثة شنزة يعني خاصه يعني لان لما انا كده اوعى ان دي بقى الجسم كان بيقع حاجه بيقول لك انا سي دي بيزوق ان انا اعتقد ان دي كده ممكن تكون انزيه معنويه لما تيجي خمسه كده ديفركشن كده هيتخضر ولا انت كانوا بتعملها بتحط له مواد كده على ورقه وبتنظره هل نقدر نقول ان دي قطمه هات بقى الطريقه اللي هي ارسال لوراك بدل ما احطها وتيجي على الاوراك كده على الكلب كده احط النقطه دي عليه هتبدا الاسباير تتعب وتخضر ها حلو اهو ها انا مننا وضع في الكلب ورا هنا دول هتحطها في الترزات يعني الان اس ايز او يعمل جيم في الفراكشن طيب ده وضع ولا في بعدين ها هات نقطه من الوضع دي احنا ولا تقدر ولا تقدر هذا هذا الارض كده عندك ولا درجه مؤخرة وراحت السدج رقم كله يفرش في الجسد بتاعك يفرش كده وتطلع مريض هناك ايد جامده جدا وتزعق سمعنا كلمه كده في الموتور كده بالجد ده الانفجار بين فيروس راس المغربي وراحت المخسه طلعت اطلع من غير الايه منين يا ابو طه ها بعد ما قلت يبقى الميكانيكال فولتر بتاع الكبس عنده ثلاث حاجات مهم بس ان انا كمرا قد حاجه تغير المراحه عاطل يبقى انت تاخد المعلومه تمام بتاعت الباشا عباره فاضله عندك هي الكهرباء بتقولك ايه حاجاتها تحفظها خالص تعالوا نشوف ده انا فاضي انا بتزور هاقيلك بقى اليوتيوب قلنا في بلاد جبانه قلنا ها ها يا ابني انت حد يا هاديك هادك يا سيدنا النبي الصوف اللي ترى في انك امراض اخطر واقوى العند لا يوجد صوت ده يجب طب يتأصوف طبعاً إن إلك أمراض بخطة الحاجة لك إلك مرضين بك إن إلك الأمراض باع عالدك ولا غير مصنورة مصنورة يقولون لك دوروسك الأرنسلورة وتلميلك حاجة ما إنتميك الـ ما هي إنتميك الـ إنتميك الـ بي أبلي كده ويقولون لك الأبلي كانت إنتميك طب هنا ليه إنتميك؟ فخدنا الفيديو ده كده عشان هيها الفطر اللي اتفقنا ان هو انتوا اللي انتوا جايين ايه الفرق بقى وايل فيرناند يعملك انديميك لف ديما انه اللاتين فيفر يبقى اسمه الودريام بوريليا داخل بوريليا ترانز هنا بوريليا دوتوني بوريليا دوتوني تعمل لك انديميك لف فيفر وعندك طريقه العدوى انت عارف ورسخه في شركه عالميه اسمها اريا ترانز بوريليا راسل. بعد ذلك يتقل لك ما اش مخيو فيه برد عشان خاطر ايش اكتب مع الشرق بالقص توروزك ينصب ازيك متعمل لك ايه برانيس اذا عشان خاطر ايش ما تتخلش اكتب مع الشرق شرح بالقص تعمل لك ميكانيك الانجلي بردو عشان بار خاطر اكتب مع الشرق بيسا ده بيقول لكم في الامتحان كلكم يقول لك ميديكال انبولتا صف لنا الذور ده طب انت بتهزر كده انا هقفلك كلام زي ده يقول لك اتعب اندوميك ونفسه مصيبه قول لي ال 20 بتاعها وكراتيك يو في وقت البرامج تقول انت ال 20 ده بتاعها ولا حاجه يقول لك مش فاهم على كده يا اخي هو هنده ان انا حت كل ما اقابلها السحاب دي بدون تشراحها وايه هو الاورجان المتفاعل عنها بقول لك ايه انا بقول لك ايه برا بيتي راس دي وانا كده خلاص لازم تريح لك تدخلها كرسي يروح يعمل ايه دفع لازم تسوق وهتضغط 1 2 الكلام انا عارف اكلم عن مين انت فاهم انت هتضغط هتكتبها دي 1 2 لو انا بروح كده لو ده بيجنن كرسي مكسر لا كان سيكت مكسره دي نفس الكلام انا بقول هذا جاي لازم بعد. داني حاجة ايه اللي تعالى بعد من غير ما تكون جابورت كنترول لازم تشرح الكيسه فتقعد تقرا الدباب دي ما دي حاجه تنبني الاورام الامراض الطبيه بتاعته انت اللي بتقرا تعال يعني كده كنترول تخلص من الاورام ازاي ها هي لو عندك سلم جديد عليه اورام تعمل ايه تطلع فيه هو ده الاداه صح صح تلك صاعدة ايها عديها يعني كل ما ديش عطبانة يمكن هاعديها اي مش عطبانة ليه؟ ها؟ يا ها؟ ايوه يبين انسيكتور العرقينة كل عرقينة كل عرقينة اشكالي صاعدة يبنسيات كذبها عديها انسيكت صاعدة ماشي مثل كده زي بعض فحط بقى البدرة دي عالكالب ولا خطاع في الكراف والبالد وفي الارض كل هنا وهنا وانا عندي نوع من القراج مبزولة عم كلمة سلاسينة وانا لازم ام بغضر الكلم وعندي نوع من القراج مبزد في الكراج في القرط لازم احض البذرة دي كده كده وطبع بتعمل الكراج للبيت معايا لازم عندك قلبة دفار عندك خروف عندك حمار عندك اي حيوانات ممكن يجي لها قراج عندك في الشاقة عندك مثلا عن المتراك في, في الشاقة وممكن بعدها قراج وارده لازم تنظر في حريك اللي عندك دي ربما ده كل أقول, اقول لك الروتين فانت وارد تراح الشقه وعندك غرف في الشقه هتقدر روتين ايه اللي انت تحطها ها؟ انت راكبه بقى في الدنيا بقى عارف ايه بقى كنترول مهم جدا لازم تبقى عارفه كويس ده الحلم يعني ميه ها؟ ليه ماردش ده الحراره جميل طيب ده نوع من الاراكيده ده نوع من الاكتوبودا عندك ثلاثة عندك ثلاثة مالك عندك ثلاثة حلم أول واحدة ذات الثلاثة بمعن ساركوكي السكبيال ساركوكي السكبيال ليت ترميلك مرض اسمه كيديش المرض ده يعني هو مستشف مطر أوي يعني ذاكي تسيلي ليه موحد هاتفه موحد روح لن يتبع الحمد لله ونعملش إلى حاجة وبعد ساركوكي السكبيال تعمل لك مراتب مستيل بالفرده طبعا زمانك شايف كده في مليون واحده دلوقتي طالب عند الغرفه مش ممكن الضفيره ادي الفرادات اللي بعمل لك الجربه سعاده الباشا فحد هعطيك التاني ان الجرب ده هيعمل لك لما انت تستعمله يبقى جذاب لا الجرب عندك فرادات دول كنا نعمل لك الاستيل نعمل لك الجرب اهو خد خد الفرادات الفرادات العدد 2 2 2 و 3 وده بنكلم قبل ما نتكلم بالمورفولوجي العدد دي هي كم رجل اربعه ومضاف عليها كم رجل هنا ثلاثه نعم ها العدد دي كم رجل كمناها عليها كم رجل ثلاثه الطول بتاع اللي طالع ده وبيجلم وبيتبدل وبيتاول من ايه ليه... انت بتقول اتنين ميدي فالكس وهي بس لوم وشي لترا انت انت بذلك لما تقول اشي هوا التاريخ ده سيبا تيجي ولا اتن هم با يمشي مع اي حاجة لاينا قوليها يمشي مع اي حاجة عندك انت عادت الباشا باز متاع من حاجنا الطبيعي بقى بتاع الهد ايه صايح هنا يميني قوي انت خيال انت توقف تتدورت لأ من الانجريجان يقوم بجلتك ويمشي دوا مجيلة عن كان الضوء جيد عن النضرو عن تا ضوء جدا يبقى حاله تروي بتاعه ايه ها انا نور لحماله بتاعه ايه بالضبط ما تقول ان هو بتاع حاجه ما دي ايه ايه دي اكيد دي تجربه مجربه كتاب اليمين منتفور بالنيبي كونت فور ميلة وعنك مصارك في الميل ايه ايه ايه هي بولت فور ميل ميلة مصارك لأ ميلة الميل مصارك بقى كاميرا كونت فور ميلة بحاج ميلة ميلة يا جماعة ميلة بتحاج لقى الباشا منكم وقبلها تستعيز مثلا من دماغ ويقولك مثلا ربع ميلة بحاجة أولا قولك بقى مثلا <تصفيق> نمسة سنطر ايه يعني؟ قدوا بيك ماشي بيك لانتوا بيكوا بيك شوالك بقى هاي بحاجه غريبه لقيت محتاج بنط ده تبعك هدوس الورق بعد كده يبقى لازم تفهم معايا عشان انا عايز دي اكتر ده الصغير دوت ده من الانفيلد هو جلد بتاعه زي ما انت شايف دي كامريون الارض اربعه بس لو ضام استعين جنب بعض جنب بعض 2000 و 3000 قدامه طبعا تو بيقول ده 2000 و 3000 قدامه وفرق انين بيعمل ازاي غير السايز ده او لا هل أتبص الآخر في جليل آخر في جليل لو طولها منهم في اثنين شعر طويل لونج بريستل لونج هير لك في ميل لك لو طولها ما بيجي الثالثة بس شعرية طويلة يبقى ميل عاية مش عاية في الاجتز أو أولا تبص على الجنب الواحد أي جنب ميل أو شميل أولا شعر اثنين طوال في الجنب الواحد في ميل شعرية واحدة بس يبقى ميل الفرق بينه وبين ازاي ايه تعالوا النظرفه نسخه القدر تبقى تشيل ايه خد 11 و 2 ايه تشيل 2 ودي تبقى شيل دي اخر بيت في كل اي رقم مزاجه في الاخر لا عند اليمين او عند اليمين بتنطمع الارض لو دي جت بالاربه اللي انت رقمين 1 و 2 شيل الاخرين شيل الاربعه وراها تمام يا وليه تعالوا ازاي ده دول فوقين ازاي فعيدي بقى بقى بالضرب ازاي بقى بالضرب ها بالضرب هل باكل الاكل ولا باكل ولا ماشي في الشارع دي بقى برودكشن ولا بقى بالضرب ده انت بتتوجه فين تمام جنب واحد ضربان ايه جنب واحد ضربان ما اشربش اي حاجه من حد ده بقى اشوف لك المشكله في هو بقى الواحد صاحي بقى هو ايوه كمان يمكن يعني ممكن حاجه عنده بقى كده في في في في كده الدكتور دكتور وكله عيال طبعا انت لا في عنده عنده انت تقوله بلدي عشان كده يكد عليك ممكن يكون عنده اشكال الضغط اللي بعرفها دي على اساس صحبك على على جسمك جدا الى مستين غير الكلام يبقى بتقول ازاي غير الكونتاكت القطه تكشك عشان اجيب لك ضرب دوت ايه الاحسن لك بقى بزاد له ده مكادوهات بيعمل انفيجن انيم شيم شيم جوه جلده كمل لك سترايش ادي سترايش ازاي هتتبقى تشوفه منين هتقول لي تشوفه من بره بقى تشوفه في السيميري في ال دي اي 3 لا ضغط يبقى لا ضغط ده ده المفروض حاجه ماشيه على جدك اكتر جناح ده ناس جوه جين جوه جين ده طاقه جينك سيبينك في دماغك كده اكتر وقت تقدر بقى انت تصقل بايه ها ليه ليه الليل لان وانت نايم بجينك مرتبط باللحاح وده زيين انت اليوم شغال انت دفعه غيره حت دفعه اول وتيجي بقى تدفقه كده بقى وتخلصها وتقولك نعم يتبونية خوف معانا... خوف معانيا كان وكان فت ME 1971 ها هاي بصوب بقى يركز فيه ثبت يعني هم في اي ح piss بقى اي ح fucking倉 اشتغل فيها تقولك في في عن اي ح Ice wear for the Reviyane tuh بتجسم العيال من جناق اي حف؟ تقولك لا انا احب قيار Banaد Elean ام ơi يبقى دنوك بلاオيال الجربان هي воспى سوق وأول من جسم وتجسمه ايه أصبأ حدك في جسمه كيف اصب هدك في جسم التاسور ؟ دي نزلنا لا فيها فيه فيه؟ اكثر فيه؟ من كده شو اكثر كده عندك ده تبقى الامتحان بنلاقي الطالب اللي قاعد لا الامتحان عمال يعمل ايه يا حاج ده كده ونكتب الغرض الاجهله كده فين مراكيك ولا شعرك قالك هات لي بس كده خدها من الاول تاخد يعني بتاعته الجراين تاخدها اندر ذا بريس معايا أي بلدسورت ممكن اشتغل فيها تباقي قوي حتى بلدس تعمل حتى الهوديو سميس يتجاه بعيد؟ أي بلدسورت ممكن اشتغل فيها خلط خلط نحن يوجد أدفتنا حتى دراس طالب طبعا ها يملي بدراس ها؟ لا هو بنفح هنا تماع طالبة ليغفري هاي نتوصر علي صاحب مزال جامل تجريس طبعا قوة سيسكيب يوعد من الاسكيب طبعا الجد بقى تعرف للعيال اللي قدامك ده عبد فيز زي نورس ده ده احمد حسين لا لا ابو فيز ده كله من جربان ليه كده لك شكلك مش عارفه خمس سنين ده عمرو جربان كده ليه دي جربان طب عاوز تتاكد ان جربان تحلف ان جربان تعمل ايه ها انا انا برهتري يا استاذ يا لي جنبي انا بنعمل يعني ها؟ انا ايه يعني؟ بيقول <تصفيق> لي انا اهو ساعه بس ساعه بس تاخد العيان في المعمل تمام نجيب كده مثلا نبص صغير كده بص صغير اهو لو الاضطر غير قوي كده تعمل استرينج ها؟ تقدر تعمل دول كاتشين وتجري وتفتح مشكله في اي حته تعجبك اي حته تعجبك عارف طبعا المفروض انك انت لما تفتح القناه انك يطلع في القناه تجيب افضل زيت وتاخد الباقي ده فقط وتفتح هنا كمان في ثلاثه طبعا ده معنى انك لما تعمل دول لازم ترسم تماماً <تصفيق> تماماً <تصفيق> تماماً تماماً فهذا أنا أقول لك من خلال جميع منطرنا فأقول لك لن أفتح في الدجموز وفق على السبابي وحأتقل لك في المعمل وفق بضع البوس وإن تريد كميس أو ستربين شكرا وترسمها وكتبانات وترسمها وخد البنات عليها أو الجنة السؤال مين هتليدي سبب تحت الماكسروب؟ الماكسروب الماكسروب للمسلمين يقي أسر مكسروب؟ دي مين اللي هيأثر ضغطها في مكسرها ادي يا اخي لا بالظبط لا الجميل عندها اكبر دين في شعره طالع من تحت يبقى انت بتقول ما ساب صخر يبقى الدين الفاضل اللي طالع منها صعد تحتاج ايه صخر مين عنده صخر اكتر الميل ولا الايه عشان كده فيه عنده ريت واحده بس انا قال لها 10 عليه بقى عنده بقيه الرت كلها فيها خطر يبقى مين اللي كانش اكتر مين اللي كانش اكتر بخطر لكن مين لا على الاقل ممكن تلاقيها في المصنع معاك فانت هتاخد العيانك المعمل يعمل له كده ثلاث افعال لو خصوص او تصوير ولا حاجه لو دورة او كده يجيب لك ريت دي يجيب لك ريت ها بكره تصوير يعني وعرفني انت طلب منه كنا جانب العين على التباوة، ها يسمى في التباوة، من يسرطن إذا عندك إذا جود، لازم ترسل إحراثه